Mm-hmm. <laughs> <laughs> تبسم في ابتسامتك الجمال وانغام هي السحر الحلال تبسم واختصر بالبشر م ع ن ا تجسده ا ل س ع ا د ة والوصال تبسم في ابتسامتك الجمال وانغام هي السحر الحلال 「ただいまだいまだいまだ」 ب ل ل ص ف ح ة ا ل أ ي ا م عطرا ولا ت أ س ف إ ذ ا ساءتك حاله وعش طيرا يسافر دون حد تسامره النسائم والخيال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 تبسم في ابتسامتك الجمال وانغام هي السحر الحلال ولا تحزن وان فاتتك دنيا فغايتها ولو طالت زوال وانشد للصفاء فانت روح يخلصها من الاحزان فال يخلصها من ا ل أ ح ز ا ن فان مد جسور حب للبرايا ولو قالوا ب أ ل س ن ه م وقالوا إ ذ ا ما كان ربك عنك راض فطب نفسا فذاك هو النوال ومد جسور حب ولو قالوا بألسنهم وقالوا بألسنهم للبراية حب إ ذ ا ما كان ربك عنك راض فطب نفسا فذاك هو النوال تبسم في ابتسامتك الجمال و أ ن غ ا م هي السحر الحلال تبسم واختصر بالبشر م ع ن ا تجسده ا ل س ع د ا و ا ل و ص ا ل تبسم في ابتسامتك الجمال و أ ن غ ا م هي السحر الحلال